السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا أيها الاخوه والأخوات ونواصل إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه قراءتنا في كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد عبدالن... الله بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى كنا وقفنا في درسنا الماضي عند الكلام حول. أحكام الآنية بعدما انتهينا من الكلام حول أحكام المية قال المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام آنية وقد أشارنا في الدرس الماضي إلى المنهج الذي اعتمده الفقهاء في تصنيفاتهم لكتب الفقه. وترتيباتهم لأبوابها لسيما كتاب الطهارة حيث ذكرنا أنهما قدم المياه من أخرها منهما قدم الآنية أنهما من أخرها منهما قدم, من أخرها منهما قدم حتى عن الطهارة غير ذلك وأشرنا إلى بعض من ألف من صنع ذلك من فقائنا وتميه وذكرنا أيضا توجيهها تلكم الاختيارات الآن معنا باب الآنية هذا الباب لم يتوفي المسنف رحمه الله ما هي إلا كلمات. فقال قال رحمه الله جميع الأواني مباحة أي الأصل فيها الطهارة والإباحة إلا أن الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة لحاجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أن الذهب والفضة ولا تأكل في الصحافيما فإنها لهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه هذا ما ذكر المصنف في هذا الباب. سبب عدم الإطالة في هذا الباب عدم وجود يعني رابط اساسي بين هذا الباب وكتاب الطهارة فالباب احكام الآنية لا لا علاقة لها بالطهارة من جهة الافعال والاحكام والواجبات والمستحبات ما لها علاقة بالطهارة سوى سوى علاقة الآنية بالماء الذي هو الاصل في الطهارة. هناك علاقة بين الماء والأنياب حيث أن الناس قديما كانوا يغرفون الماء في آنية ويتوظفون فيها. الزمان هذا قد يفرق أن نحن أكتر الناس استغنوا عن هذا الأمر، أكثر الناس أنت تتوضع من الأواني المعلقة والحنفية التي في الجدران أو على حواف الوضوء، لما يسمى باللفظ أو نحومي. من الاشياء التي توضع الناس فيها فالتعمال الاوالي الان فارقة بربما لا يزال في بعض البوادي وذلك او في بعض المساجز يستعملون سطن للوضوء فالمهم ان علاقة هذا الباب بكتاب الطهارة هي من هذه الجهة من جهتي ان الانية هي الوعاء الذي يستخدم لاستعمال الماء الذي يستخدم فيه الماء الذي هو الاصل في الطهارة لم يرد المصنف رحمه دليلا لا علاقة بالطهارة لاحظوا الدليل الذي أورده هو في الأطعمة في كتاب الأطعمة لا تشربوا في أن تذهبوا في الدولة ولا تأكلوا في صحافهما هذا يورد في الأطعمة يريد العلماء في الأطعمة أو في كتاب الأطعمة من آخر كتب الفقه لكن لعل قائل أن يقول هناك في زماننا اعني صلة وهي انه يوجد في بعض المجتمعات كما يوجد ايضا في بعض البيوت من يستخدمون آه حنفيات الذهب او حنفيات الفضة اللي هي كما يسمى في لغة اهل الشمال او روبن يعني الفرنسية فهذه الحنفيات يوجد في بعض البيوت وفي بعض البلدان من يستخدمون حنفيات من الذهب الفضة فحينها يأتي المبحث ويتصل بما نحن فيه المهم نعلق على ما ذكره المسنف رحمه الله تعالى حيث قال وجميع الأواني مضاحة سبق أن ذكر أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة وهنا كذلك ذكر بهذا الأصل وبدأه يبني عليه استثناءات. قال وجميع الاواني مباحة أي مباح استعمالها والأصل فيها أيضا أنها مباحة وطاهرة ويجوز استخدامها في العبادات سواء للوضوء أو الاغتسال قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا أن الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة إذن فالأصل في الأواني الأصل في الأواني الذهبية والفضية المنع ولكن المنع لماذا الذي أرده مصنف رحمه الله المنع من الشرب والأكل فيها المنع من الشرب والأكل فيها فالأكل والشرب والنص واضح في ذلك بل عليه إجماعها العلم أن الأكل والشرب حرام في أواني الذهب والفضة لكن هل المصنف رحمه الله الذي أورده يتعلق بالاستعمالات الأخرى غير الأكل والشرب فالوضع مثلا الاعتسال استخدامها في أثاث البيت مثلا كما نجد كما ذكرنا في بعض البلدان وفي بعض البيوت فالاستخدامات الأخرى هي غير الأكل والشرب فيها خلاف بين أهل العلم ورجح بعض علماء المعاصم علي اسم الشيخ الكريم رحمه الله جواز جواز استخدامها في غير الأكل والشرب عندما نقول أكل والشرب سواء كانت صحافا أو أوانى طبخ أو معالق أو سكاكين كل ما يتعلق بالأكل والشرب من الأوان التي تستخدم. غير الأكل والشرب، كما ذكرنا، قد تكون حنفيات، قد تكون أوان لتسخين الماء قد تكون، قد تكون أشياء من, من الأوان المستخدمة في غير الأكل والشرب، سواء الاغتسال، سواء الوضوء، سواء الزينة أو ذلك. فهذه فكما أن فيها خلاف العلم استخدامها في غير الأكل والشرب. ورجح بعض علمائنا المعاصرين والمتقدمين الجواز على خلاف في ذلك طيب والمصنف رحمه الله الدليل الذي أورده وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من الحديث حديث ابن اليمان رضي الله عنهما أورد عندي أنا المعلق الشيخ يعني شفعه المقصود أورد تعليقا هنا من كلام حفظ المحجر قال رحمه الله إلحبت من حجر والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك كيف شيء من ذلك؟ قال إناء التضبيب والتضبيب المراء المقصود به التلحين التضبيب المقصود التلحين فقد يقع كفر في آنية سواء كانت آنية نحاس أو غير ذلك فيحتاجون إلى تلحينها فيستعملون الذهب أو الفضة نظرا للجوجة ونظرا لأنها غير قابلة تصبر مدة طويلة وقد يعني تتحمل الكسور غير ذلك لك. فإذا استخدمت الذهب والفضة في التضبيب وقلنا تضبيب مرد به التلحين قال وإن بالخلط أن تخلط أصلا في أصل المعدن الذي يستخدم لـ في صنع هذه الأنية وإما بالطلاء طلاء مثل ما نقول احنا بالمغرب تشلال يعني يعني ت بمعنى يعني يكون يعني تغسل بهذا الماء الذي هو ماء الذهب أو ماء الفضة وحديث مذيفه الذي ساقه في الباب في النهي عن الشرب في أية الذهب والفضة وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عفوا قال فيه النهي عن الشرب في آمية الذهب والفضه ويؤخذ منه ويؤخذ منع الاكل بطريق الالحاق لا تشربوا ولا تاكلوا قالوا يؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة لحديث حديثة وقد ورد في حديث أم صلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الأكل فيكون, فيكون المنع منه بالنص أيضا فالمنع منع الأكل والشرب بالنص هناك أحاديث أشار إليه المسلمة رحمه الله ومجموعة الأحاديث التي وردت في هذا الباب باب استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيره قليلة لا تتجاوز أسابع اليدين منها حديث ام سلمة الذي أشار إليه وسأحاول قراءه الأحاديث التي وردت في الباب لأن المصنف رحمه الله كما ذكر لم يطل فيه إنما ذكر حديثا واحدا الحديث أول حديث ام سلمة رضي الله عنه في البخاري وبرستير. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آمية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم لحدو الشرب الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه وفي البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم سبع ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم ان صدع بمعنى حصل في وهو والشق فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة وهذا ما اشار اليه مسلم فرحمه قال ان اليسير من الفضه للحاجة فجعل مكان هذا الشق الذي وقع في في قدح النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة من فضة كتلحيل لحمة الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا وهو موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة ثبة في ولا, ولا ضبة ثبة وهذا موقوف كما كان عن ابن عمر انه كان لا يشرب في القدح وان كان فيه هذه الحلقة او الضبة الضبة كما كان يشيه الحيل التلحيم اللي هو جزء يسير بسيط من الفضة او من الذهب يتضبب به الشق او الصنع الذي يحصل في الاناء الحديث الذي بعده حديث يريده العلماء ايضا في هذا الباب في باب وقد اوضع البخال رحمه في كتاب اللباس وهو حديث حمسلم رضي الله عنها انه كان عندها جنجر من فضة طبع فيه شعارات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ايضا ايش استعمال الجلجل وهو آنية صغيرة من فضة مثل ما نقول نحن يوضع فيها الكحم الآن او يوضع فيها شيء من الأشياء التي قد تسعملها النساء الحديث الذي بعده حديث أنس قال كانت قبيعة سيط النبي صلى الله عليه وسلم من فضة لاحظ الآن استعمال آخر واستعمال الفضة في آلات الحرب ولذي قبله استعمال الفضة في آلات الزينة بالنسبة للنساء تقول اخت يعني الاصل في الذهب لفضة جواز الاستعمال للمرأة نعم فيما يتعلق بالحلي اما يتعلق بالحلي المرأة يجوز لها من الفضة والذهب بمشاعة من التحلي لكن لا يلزم منه جواز الاكل والشرب لان المنع من الاكل والشرب عام للرجال والنساء المنع من الأكل والشرب في آلية الذهب والفدة العام للرجال والنساء وإنما السفنية الحلي للمرأة لأجل المصلحة إيش المصلحة؟ ويا التزين الذي فطر الله عليه النساء وما ينشأ في الحلية وفي حصان غير مبين والتزين لي الزوج أما الأكل والشرب فلا ليش؟ يعني ليس لا توجد فيه مصلحة متعدية واضح؟ الاكل والشرب ليس في مصلحة تنقل اذا جاز الحني لمرأة فانداب اولى جزء اكل يشرب لا الحني اننا جاز لمصلحة متعدية اما الاكل والشرب فلا مصلحة فيه حتى يجود ذلك للنساء هنا امس سلمة كان عند هذا الجلجل من فردة تحتفظ به وقد يكون هذا من ذاب الزينة ولسيما انها كانت تحتفظ به شعارات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستشفى بها الحديث الأخير الذي يوجد في هذا الباب وهو أيضا يعني عند نسائه أبي داوود وغيرهما بإسناد صحيح عن عرف جهد أنه اتخذ أنفا من ذهب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إيش؟ استخدام الذهب والفضة للتطبيب وهذا للضرورة للطب في الطب استخدامه للضرورة كما يستخدمه في العمليات الشرحية الآن فإنه يفضل بعض الناس عدم وضع المعادل الأخرى الذهب والفضة فقد يحتاج إليها ويضطر إليها في الجانب الطبي وهذا موضوع طويل إذن هذه بعض او جمله يعني أكثر ما يريدون في هذا الباب من الأدلة كانت مرفوعة أو موقوفة عن الصحابة هناك حديث يعني يعني يريده بعض اهل عم فيه بعض، لكن الله حدثنا بحاجة الى الاشاعة هناك احد ضعيفة في هذا الباب لم يطيل الكلام فيها أي خلاصة ما يتعلق بهذا الباب المصنف رحمه الله تكلم على الاواني وقال بانها جميعها مباح الا انية الذهب والفضة فانه لا يجوز ان يستعمل منها شيء ثم اورض حديثا فيه الاكل والشرب واستثنى في استعمال انية الذهب والفضة ما فيه شيء منهما اي يسير الذي يستخدمه للتضبير إذا خلاصة مسائل الباب أولا أولا خلاصة مسائل هذا الباب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم بالنص الحديث البخاري وعليه إجماء أهل العلم استخدامهما أي آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في غير الأكل والشرب فيها خلاف بين أهل العلم استخدامهما في الوضوء والاغتسال يدخل في النهي فإذا منع للأكل والشرب فمنعه للاغتسال والوضوء وهم باب العبادات وهم باب أولى فإذلك رجح بعض أهل العلم عدم جواز استخدامهما في العبادات في التوضؤ أو الاغتسال وهذا ظاهر كلام مصنف رحمه الله تعالى يستثنى في هذه الايام التي تستخدم لغير الاكل والشرب طبعا يستخد... يستثنى فيها الضبة اليسيرة كما فعل في قدح النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اهل العلم هل هذا من فعل النبي او من فعل الصحابة اعلم ان هذا فعل في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون في حياته وقد يكون في بعد موته المهم ان هذا من فعل اكتحاب رضي الله عنه فاقل احواله انه موقوف. ان لم يكون مرفوعا ان لم يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فاستخدام الضب اليسيرة يعني مثل ما نقول انا تلحيل مثلا ان يلحم بالفضة ويقول هذا لحاجة مثل ايش ان ينقضح ان يحصل كسر او صدع في القدح فيعالج في بهذه الضبة لاحظوا الضبة والمقصود بها ايش تلحيم ليست المقصود بها التزيين واليسيرة بمعنى لو كانت كثيرة وهذا يرجع فيها العرف كان يكون مثلا تستغرق نصف الانية او اكثر الانية فهذا ممنوع ينبغي ان تكون يسيرة فغيرة وينبغي ان تكون من فضة وليس من الذهاب الحديث ورد انها كانت من فضة سلسلات من فضة حديث انس رضي الله عنه في البخاري فإذا كانت ضبة يسيرة من الفضة لحاجة فإنها تجوز تجوز كما ذكرنا لحديث أنس في صحيح البخاري هذا ما يتعلق بباب الآية وعلاقته بكتاب الطهارة إذا خلاص ما يتعلق بآية الذهب والفضة في كتاب الطهارة المنع يمنع استخدام فإذا منعت في الأكل والشرب وهو من الضروريات فمن باب أولى في أمور العبادات وغيرها والأحاديث لذكرنا ذكرنا فيها جواز استخدام الفضة في آلات الحرب كما رأيتم في سيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجواز استخدام الذهب والفضة في الأمور الطبية طبعا لحاجة. فإن هذا الرجل قطع أنفه فاستخدم بعض المعادن فلم تنفع فأذنى له النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الذهب مع أنه رجل مع أنه رجل نعم نضيف كما هي يعني عادتنا في الأبواب كذلك يا مسلم رحمه الله بعض المسائل وعندما أذكر زيادات مما لم يذكر مسلم رحمه الله فلا أقصد يعني البحث فيها والتفصيل فنحن نحرص على الالتزام بالكتال لكن اشير اليها اشارة حتى يعلم اخوانا اكثر التي تثار في الابواب التي يذكرها المصنف رحمه الله وين اخوة أن يستزيدوا فيها نظرا وبحثا لكن اهم شيء ان نحيط باكثر المسائل المذكرة في الباب من المسائل التي تضاف في هذا الباب انية الكفار انية الكفار سواء ممن تحل ذبائحهم او ممن لا تحل ذبائحهم ممن تحل ذبائحهم مثل من اليهود اهل الكتاب عموما وممن لا تحل ذبائحهم كالمجوس والصابئه والادين والمرتدين من لا تصح ذبائحهم فاليه الكفار عموما اليه الكفار عموما ينبغي اجتنابها ينبغي اجتنابها مثل الآن الأواني التي تأتي من طبعا الأواني المستعملة طبعا لا أقصد الأواني الجديدة الأواني المستعملة فورد في البخاري ومسلم حديث عمراء بن حسين رضي الله عنه قوله, قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكل فيها إلا أن تجدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها ما انهم لا يتنزهون عن كثير من النجازات كالقنزير مثلا بل كما ذكر ابن الحزم رحمه الله تعالى فانهم يتعبدون واضح يتعبدون باستعمال هذه النجازات وبيعني استخدامها في اوانيهم قد يستخدمون الخمر في وقد يستخدمون امر اخرى من الاشياء المحرمة في الشرع فان تجنبتها واضحا طيب انهم يوجد إلا هي فتحسن وتنظر قبل أن يطبخ فيها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال تعليلا للحديث لماذا نهي الأكل فيها قال لكفرت استعماله النجاسة ومنهم من يتدين بملابستها هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومنهم من يتدين بملابستها فعيث المثال خنفير منهم من يتدين طبخه والتردد به يعني باكله طيب هذا ما يتعلق بهذه المساله وهي انيه الكفاق قلنا المستعمل منها الافضل ان تحتلب وان وجدت ولم يوجد غيرها مما يستغنى به عنها فتغسل سيقول قائل يا هل نغسلها سبعا يعني قياسا على ما ولغ فيه الكلب نقول لا هذا لا يجب فإنها ممكن أن تطهر ولو بغير السبع فإنه أقصى ما يمكن أن يكون فيها فإنهم يتبخون فيها كما ذكبها الخنزير أو شيء من الميتات التي يأكلونها فإن غلبهم يعني يستخدمون هذه الحيوانات التي تسعاق او تقتل بالرصاص او غير ذلك ويتعطى ميتات. فاذا وجدت انيتهم فالافضل ان لا تستعمل وان استمر فانها تحسد جيدا آه طيب آه الاوالي الاخرى التي تصنع من غير الظهر والفضة والنحاس مثلا ونحوه فهي جائزة والاصل فيها الجواز بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتودع من طور من صفر والمصطف المقصد به ايش المحاس. وكذلك الأواني الجلدية قد يوجد في بعض البوادي مثلا بعض القرب التي هي من جلد أو من هذا ما يصلنا بالكوادشو مثلا الكوادشو الذي تصنع العجرات قد يستخدمون هذا الكوادشو في بعض البوادي خصوصا للماء فإن الأصل فيها الإطهارة بالنسبة للجلود إذا كانت هذه الجلود مما يأكلوا لحمه فهي طاهرة وإن كانت مما ليه كان لطمه فجلود ميتات وغيرها فلا شك أنها لا تستخدم إلا بعد الدبغ ولو دبغت فإنها تستعمل ولا حرج في ذلك طيب هذا ما يتعلق بكتابي بباب الآنية والمصائل التي أحدثه أنا أشير من أهم علم يذكر هنا في الباب الانية استخدام فرش لكفار واستخدام ثياب الكفار للصلاة غير ذلك هذه ان شاء الله تتعطي المعنى في باب اخر وفي شروط الصلاة عندما نتكلم على سطر العورة ومسائل اللباس التي تستخدم في الصلاة والتي ينهى عنها ان شاء الله تعالى قال مسلم رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة باب الاستنجاء وادابي الحاجة. هذا الباب هو طبعا مقدمة من في الكلام على فعل التطور فإن من, الـ الـ الـ من شروط من شروط الصلاة الطهارة التي هي رفع الحدث واجتناب أيضا النجاسات فلا بد منا الكلام حول الاستنجاء وأدب قضاء الحاجة لأنها مقدمة لفعل التطاهر فلا يصلح التطاهر مع وجود النجافة أو يعني وجود أثرها على الجسم فلا بد من ازالته وهذا ما سيد قوله رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب بباب الاستنجاء وأدب قضاء الحاجة وهذا هذا هذا الأسلوب رحمه الله في التبويب واداب قضاء الحاجة هو لا شك من التعابير التي يكن بها عما يستقبح ذكره عندما نقول واداب قضاء الحاجة فهو فكمية عن ما يقول به الإنسان في قضاء حاجته من فعل خروج النجاسة وغفل الموضع وغير ذلك فيكن عن هذا كله بهذه العبارة واداب قضاء الحاجة وهذا فيه كما قال أهل العين التكنية فيما يستلقف ذكره وهو أسلوب قرآني نبوي وله أزلة كثيرة نعم قد يصرح الإنسان عندما يذكر متى التفاصيل مثل بعض الأمور كمتائم سائمة تتبع النجاسة والاستجمار وغير ذلك وبنسبة للحير والنفاس قد تصرح بعض الأمور ولكن الأصل التكنية لأن هذا أدب قرآني في امور كثيرة في ايات كثيرة في القرآن ومنها على سلم او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء او لا النساء ففي كثير من الايات يستخدم شيء من الاسلوب الذي هو فيه ادب وفيه تكنية في المقام الذي يستخدح فيه ذكر بعض الالفاظ الصريحة قال رحمه الله تعالى مستحبه إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى هذا الحكم الذي استفتح المصنف به رحمه الله تعالى هذا الباب وهو تقديمه الرجل يسر عند دخوله الخلاء والمقصود بالخلاء هنا أي مكان قضاء الحاجة مكان قضاء الحاجة وله أسماء أخرى فقد يستخ... قد يسمى بالحش والكنيف والمرحاب والخلاء ولو اسماء اخرى فدخول هذا الموتن الذي الاصل فيه انه تقضى فيه أن الحاجات وتكون فيه نجازات قال المصلف انه يستحب فيه ان الخلاء اليه بالرجل اليسرى ليس هناك دليل قرآني او اثري في هذا الامر من الاحاديث النبوية سوى استحسان بعض اهر العلم والاستدلال بالقياس ومقصوده هنا قياس العكس قياس العكس حيث عكسوا هذا الحكم الذي في المسجد عكسواه هنا في دخول أما كان قضاء الحاجة فقالوا دام أن المسجد يقدم فيه اليمين احترام التكريما له فكذلك في قضاء الحاجة تقدم اليسرى احتراما بليمنى فليمنى تقدم في الأمور الطيبة والأشياء الطاهرة واليصرة تقدم في عكس ذلك، فهذا استحسان البعض إلى العلم ووكما ذكرنا هو مقياس العكس وليس فيه دليل من السنة النبوية. قال رحمه الله تعالى ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الكلام حول. السنة القولية التي لكر المصنف رحمه الله نريد أن نرجع إلى العنوان عندما قال المصنف رحمه الله باب الاستنجاء وأداء قضاء الحاجة تكلمنا على الشق الثاني وأداء قضاء الحاجة لكن الشق الأول هو الاستنجاء ما شرحناه والاستنجاء هو إزالة طبعا في اللغة من النجو من النجو هو القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها هذا في اللغة أما في الاصطلاح فالمقصود بالاستنجاء هنا في كتاب الطهارة إزالة الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين إزالته إما بالله وإما بالاحجار فإذا كان بالاحجار فإنه يكون استجمارا إذا كان بالأحجار فإنه قد يسمى بالاستجمار بالاستجمار نرجع إلى سنة القول الذي ذكر المسنف رحمه الله تعالى عندما قال ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الذكر الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى طبعا هو متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه فيما أذكر أيوة. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى لكن الحديث متفق عليه لكن رواه البخاري ومسلم بدون ذكر البسمله بدون ذكر البسملة والبسمله صحت في غيره صحت عند ترمدي ماجه وصحه الشيخ البني رحمه الله في الارواق الحديثة علي رضي الله عنه مرفوعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء ان يقول إذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله فالبسمله صحيحة فالبسملة عند دخول الخلاء لكن قوله هو يقول الفئة القول هنا قبل الدخول قد يظن ظان عندما قال إذا دخل الخلاء أن يقدم رجل يسرى ويقول أن يقول بعد دخول الخلاء لا هذا الدعاء يكون قبل دخول الخلاء فلا يصح أن يذكر اسم الله أو يذكر هذا الدعاء الذي فيه اسم الله أيضا اللهم أن يذكر بعد الدخول إلى المكان الذي فيه النجاسة بل يقال قبل الدخول ثم تقدم رجل يسرى على قول بسنة رحمه الله ويدخل حينها ما المقصود بالخلح؟ وما المقصود بالخبائث تفسيرا قيل الخبث بالسكون الشر والخبائث النفوس او الامور التي فيها الشر وبالضم اللهم اني اعود بك من الخبث والخبائث قيل بالضم الخبث هو جمع خبيث هو الذكر من الجن والخبائث الإناث من الجن وقال الخطاب رحمه الله أن التسكين أكثر رواية وأعم معنا أي الأكثر رواية هو تسكين الخبث والخبائث أما كونه أكثر رواية فهذا باعتبال أساني وأما, وأما أنه أعم معنا لأنه يستعاذ من الشر ومن الشياطين والشياطين لا شك أنهم شر فهو أعم جاة المعنى عندما تقول الذكرى والدعاء برواية الإسكان فإنك تستعيد بالله عز وجل من الشر ومن شؤون الاهل ومنهم الجن والشياطين ذكرانا وإناثا وهذا المعنى ورد صريحا في حديث رواه الإيمان الأحمد من حديثة ارقم وغيره باسناد صحيح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش والحشوش جمع الحش وكما ذكرنا الحش هو الكنير وإن إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين فإذا أتى أحدكم الخلاء أي دخل إليه أي أراد الدخول إليه فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث أعوذ بالله من الخبث والخبائث طيب ما حكم هذا الدعاء إذا كان الإنسان سيقضي حاجته في الفضاء نحن ذكرنا إذا كان سيدخل الكنيث قد يحتاج الإنسان إلى قضاء حاجته في الفضاء ليس عنده الكنيث ليس عنده مكان يقضي في حاجته فيخرج إلى مستان أو إلى مزرعة أو إلى صحراء أو إلى واد أو إلى جبل في مكان طبعا يسخطر فيه عن الناس بشروط يستأتي ان شاء الله تعالى فأين يقول هذا الدعاء قرأ العلم يقوله عند نزع ثيابه طبعا هو داخل إلى مكان واسع ما سنقول له لا سنحدد له مكان لكن سنحدد له زمان الزمان ما هو عندما يريد أن ينزع ثيابه ينزع ثيابه فأين يقول الدعاء حتى يستره هذا الدعاء عن عيون شياطين الإنسي والجِن جين. عن شياطين الجن طبعا ما شياطين الإنس فلن ينفعه بحذابه طيب يعني عن شياطين الجن عن ذكرانا وإناثا طيب هذا الذكر عند قضاء الحاجة قال رحمه الله وإذا خرج طيب هناك مسألة متعلقة بهذا ما ولو نسي هذا الدعاء ولم يتذكره إلا بعد أن دخل أو ربما بعد أن جلس على قضاء حاجته قال أهل العلم قال بعض العلم فإنه ينوي ينويه بقلبه ينوي أنه يستعيد بالله ويحتمي بالله بقلبه ولا يتلفظ بشيء من الدعاء لأنه في مكان لا يجوز فيه ذكر اسم الله لا يجوز فيه ذكر اسم الله طيب قال رحمه الله تعالى وإذا خرج منه من أين؟ من مكاني قضاء الحاجة قدم اليمنى وقلنا هذا بناء على قياس العكس والاستحسان الذي استحسنه بعض اهل العلم قدم اليمنى وقال غفرانك اي اسألك مغفرتك والاستغفار هنا اجتهد بعض اهل العلم طبعا الحديث كما هو عندي في الحاشية أخجب أبو دود من حيث عائشة وغيره من حيث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانة قال العلامة المبارك فوري وهذا عندي في الحاشية وقد ذكر في تعقيبه صلى الله عليه وسلم الخروج بهذا الدعاء وجهان أحدهما أنه استغفر من الحالة التي اقتضته جران ذكر الله تعالى يعني يقول لماذا يقول استغفره لماذا الاستغفار في هذا المقام هناك توجيهان للأهل العين الأول أنه وقضى شوطا من الزمان ونصيب منه وهو هاجر لذكر الله فيستغفر الله لاجل ذلك والثاني التوجيه الثاني قالوا هو استغفار من العبد عن التقصير في شكر نعم الله وأداء حق الله فيها عندما يسر الطعام ويسر الاستفادة منه وهضمه ثم يسر أيضا خروجه فهذه نعم كبيرة من الله على عبده فنستغفر الله عن التقصير في شكرها التوجيه الثاني أقرب لأنه التوجيه الأول عندما تستغفر الله لأجل هذا الزمان الذي هجرت فيه ذكره فهجران الذكر هنا هو بأمر من الله استجابة للنهي عن ذكر الله في الأماكن النجسة فلا يتوجه الاستغفار عن انتثال أمر الله الله أمرنا أن لا نذكره في هذه الأماكن والنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله فيها فكيف تستغفر الله عن شيء أنت مأمورا به أنت مأمور به فالتوجيه الثاني أقرب حينما يخرج الإنسان من هذا المكان ويتذكر نعمة الله عليه في أن يسر الله له الطعام والشراب ويسر له له هبمه والاستفادة منه واقام به صلبه ثم يسر الله خروجه وكثير من الناس قد يحرمون من كثير هذه الامور قد يحرمون من طعام فلا يجدون طعاما قد يحرمون من بها وقد يحرمون من كثير الأطعمة التي قد يكون فيها نوع من الأمراض نسبة لهم ثم كثير منهم إن أكل شيئا منها ربما قد يعني يتضرر بأكله وقد يت... يعني يجد مشقة في هضمه وقد يجد مشقة أعظم في التخلص منه نسأل الله لنا عليكم الصحة والعافية فالمهم هادان توجيهان ذكرهما الإمام المبارك فوري وذكره وذكرهما غيره وإذا شفتاني كما ذكرنا أسد وأقرب قال رحمه الله وإذا خرج منه أي من كان قضاء الحاجة قدم لنا وقال غفرانك الحمد لله الذي أنهب عني الأدى وعفاني هذا الدعاء لا يصح هذا الدعاء لا يصح قد يعني دعاته وكثم أهل العلم وعلى أسهم الإمام بصيري <تصفيق> حيث قال رحمه الله وهو متفق على تضعيفه والحديث بهذا اللفظ غير ثابت وقد ضعفه ايضا الامام الالباني رحمه الله تعالى في الاروا طيب قال رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ويمصب اليمنى اذا صار عندنا في الاحكام السابقه سنه فعليه وسنه قوليه عند دخولي عند دخولي السنة الفعلية فيه. تقديم اليسرى فيه. والقولية فيه. بسم الله فيه. الله إني أعود بك من فيه. ثم فيه. صار عندنا فيه. عند الخروج منه سنة فيه. فعليه فيه. وقولية الفعلية فيه. تقديم اليمنى والقولية, والقولية فيه. غفرانك. فيه. الآن أثناء قضاء الحاجة عندنا عدة سنن ذكر المصنف رحمه الله أولا ووكفية الجلوس قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى طبعا هذا لا يتصور الان في الحمامات التي تبنى الان بالطريقة الإفرنجية، ما نسمحنا بالرومي يعني الحمامات التي هي كراسي يجلس عليها ليست الحمامات التي هي منتصقة بالارض على شكل يعني تقرب يعني منتصق بالارض فهذا نعم يتصور فيه اما الحمامات أخرى الافرنجية او ما نسميها نحن بالرومية الاخت تقول الصوت يتقطع ما ادري لا زال يتقطع إلى الآن أنا لأ عن الميكروفون قريباً. كيف الآن صوت؟ الصوت الصوت جيد طيب قال رحمه الله تعالى بكرنا أن هذا الفعل أولا ما دليله عندما يقول يعتمد في جلوسه على رجل يصل وينصف ديوبنا من ناحية الأدلة الشرعية ليس هناك حديث صحيح ورد حديث ضعفة بإمام النووي والهيثمي وابن حجر وهو في السلسلة الضعيفة لإمان الأذن رحمه الله برقم 16605 16605 يعني 5616 وهو حديث ضعيف أنه تستحب هذه الجلسة فإذا كان العمدة على هذا الحديث الحديث لا يصح لكن بعض أهل العلم أورد توجيها لهذه الجلسة قالوا إنما استحب الجلوس على الرجل يسرى لا على اليمنى إكراما لليمنى لأنه في هذا المقام يستحب فيه استخدام اليسرى كما يستخدم في الاستنجاء باليسرى وكما استحب تقديم اليسرى عند الدخول فيستحب الجلوس على اليسرى إكراما لليمين وأضاف بعض أهل العلم تعليق آخر قال فإنه أدعالي سهولة قضاء الحاجة وهذا بعض أتباع قد يجدون له تعليلا المهم من ناحية الشرعية ليس عندنا دليل من ناحية الواقعية من أراد أن يفعل هذا ويأتي به انتفاء لهذا التوجيه من أهل العلم بأنه بعض بعض العلم بأنه إكرام لليمين أو مستنده الطبي كما ذكرنا يعني سهولة قضاء الحاجة وإلا في هذا الأمر كما ذكرنا لا يتصور في الكراسي أو الأوال هذه أماكن الجديدة الآن في قضاء الحاجة التي هي على شكل كرسي يجلس عليه الإنسان بيقضي حاجة طيب قال رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره ويستتر بحائط او غيره هذه من الاداب العظيمه وهي الستار هذا طبعا في الكوانيف وفي الحمامات الموجوده الان امر مفرغ منه لكن اذا كان سيقضي حاجته في الفضاء فينبغي ان يحرص على الستار اكثر لانه في مكان مكشوف ويبعد اكثر ويبعد المذهب فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد في المذهب يعني أبعده في الطريق حتى يستفر أكثر عن أعيان الناس قال ويستفر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء وهذا كما ذكرنا في النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من حديث المغرب بن شعبة حيث قال رضي الله عنه في البخاري مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى عنا فيقضي حاجته يعني يبعد يبعي حتى يتوارى عنا يعني ما ما يكاد يرى فيقضي حاجته هذا الابعاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيه اشارات لبعض الاداب المهمه في زمانه في زمانه لاحظوا ان هذا الابعاد في المذهب ليس فقط لحكمة عدم الاطلاع على العورة أثناء قضاء الحاجة، بل هو أيضا فيه تجنب إذاعة الناس بهذه بهذا الذي يعني سيخرج من الإنسان سواء من ناحية الرائحة، من ناحية النظر، من ناحية الطريق. إذا ابتعد إذا فإذا ابتعدوا حتى لا يؤذي الناس لا في طريقهم لا في سمعهم, في سمعهم لاحظوا مع هذا الأمر ولا في أنفي في شمهم بخلاف أن بعض الناس الآن تجده في الكاني في المرحاض وقد يقع في هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعب لأجل اجتنابها تجد إنسان في داخل مكان قبال حاجة و يؤذي الناس أو برائحته او بالاصوات او غير ذلك وينبغي ان اتنبأ أن أريد اريدكم ان تتنبهوا معي لهذا الامر هذا امر فيه ادب فعلى سبينتال يدخل الانسان الى مكان قضاء الحاجة سواء كان في المساجد وحتى في البيت ثم قد تصدر منه اصوات او, تصدر أو روائح فهل هذا الامر يمكن يجتناب نعم يمكن يجتغنب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعد الا لاجل مجموعة من الامور هذا منها كيف ندخل إنسان للكنيف قد يستخدم الماء بصوت معين حتى إذا صدر منه صوت أو شيء لا يكون في ذلك مزعاج للناس أو إذاية لهم أو سبب لمسخرتهم أو نحو ذلك وكذلك يترك الماء بحيث أنه يزين تلك النجاسات التي قد تخرج منه بحيث لا يبقى لها كبير أثر فقد يحتاج أحد إلى استخدام الحمام بعدها وهذا في نوع من الأدب في نوع من الأدب الذي ينبغي أن يحنس عليه المسلم قبل غيره وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعد المذهب فإن من الحكم بعد الاستثار أيضا عدم التسبب في إذاية الناس أو في سمعهم أو بصرهم أو في رائحتهم أو في طريقهم فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان يتوارى عنا فيقضي حاجته قال رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة هذه مجموعة من الأماكن التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي أماكن يحرم فيها قضاء الحاجة يحرم فيها قضاء الحاجة الطريق طريق الناس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لشعب الإيمان إماطة الأبى للطريق الطريق وأخبر أن من أسباب اللعنة قضاء الحاجة في طريق الناس من أسباب اللعنة وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى نعم لم يورد الحديث اللو حديث الملاعن الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملاعن التي قد يتعرض لها الإنسان أي اللعنة بسبب قضاء حجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في مكان جلوسهم أو في موارد الماء كالسواق ونحوها قال ولا يحل له أن يقضي حجته في طريق مع الأسف سواء كانت طريق عام أو طريق, أو طريق خاص أو حتى الطرق الضيقه التي تكون بين البيوت ونحوها فكلها طرق عامة للناس لا يجوز لأحد أن يستأثر بها أو أن يفعل فيها ما يؤذي به الناس قال أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس وهذا كله من الإذاية التي حرمت. إن الذين يؤذون المؤمنين والنونات بغير ملتبس بقد يحتمل برتانا وإثم مبينا عندما يأتي المسلم يجلس ويأتي ويغتى المكان قد نجس يكون في ذلك سبب لإدايته في ثوبه أو في بدنه أو نحو ذلك قال أو تحت الأشجار المثمرة لماذا لأنها أصلا هي مكان لجلوس الناس الأشجار المثمرة هي ظل صح أو لا فضلا على أنه يؤذي النباتات بهذه النجاسات قد تلوث الأشجار قد تلوث الثمار قد تؤذي الناس الذين يستفيدون من تلك الثمار بالنجاسات التي هي فيها مصائب وفيها عدة أمراض قال أو تحت الأشجال المثمرة أو في محل يؤذى به الناس أو في محل يؤذى به الناس مثل ماذا؟ كما ذكرنا موارد المياه موارد الماء في السواقي ونحوها طيب قال او في محل يؤذى به الناس ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته طيب ومسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مسألة فيها أقوال, لبعض أقوال للعلماء وتفاصيل وما رجحه شيخ الإسلامي رحمه الله تعالى أن هذا النهي النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أتناقض أي حاجة سواء كان ذلك بولا أو غائط أو غير ذلك هل الذي رجح الشيخ الإسلام بنعيم يرحمه الله عموم المنع سواء كان في بنيان أو في فضاء إذا كان في فضاء فهو باب أولى وبعض أهل العلم استثنى البنيان باعتبار أن هناك حاجز بينه وبين القبلة ولكن ما رجحه الشيخ الإسلام بنعيم يرحمه الله تعالى المنع المنع مطلقا سواء كان في بنيان أو في غيره الشيخ بنعيم رحمه الله تعالى رجح الجواز, الجواز استقبالها واستدبارها في البنيان وفصل قال إنما يجوز في البنيان استدبار القبلة لاستقبالها أما في الفضاء فأيضا شيخ بن تيمين يرزح ما رجحه شيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى والأصل في المسلم أن يخرج من هذا الخلاف كله ويجدنب استقبال القلة أو استدبارها في بنيان أو في غيره لا سيما عندما يقبل على بناء بيت مثلا أو تأجيره أو ذلك، فينبغي أن ينظر في هذا الأمر ويرشد سدع الامر تغييره فانه لا باس بذلك بل هو ماجور ان شاء الله تعالى ان لم يجد الا هذا المكان الذي فيه مكان قضاء الحاجه مستقبل القبلة او مستدبرها فانه ينحرف كما وضع بعض السلفي رضي الله تعالى عنهم ورحمه قالوا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا التشريق والتغرب هنا معنى التجهج جهة المشرق أو جهة المغرب هذا هو لأهل المدينة أو من كان في نفس الخط من شمال مكة أو من جنوبها فإنه يشرق جهة آسيا الشرقية أو يغرب جهة المغرب لأن القبلة قبال توجه أو خلفه لكن من كان في المشرقي في مشرقي القبلة أو في مغربها فنحن مثلاً في المغرب لا نقول للناس شرقوا أو غربوا لا نقول اتجهوا شمالاً أو جنوباً لأن إذا شرق اين سيبتجي القبلة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن شرقوا أو غربوا هذا لمن كان في مثل ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة حيث أن مكة كانت جنوبا كان جنوب المدينة فمن أراد أن يتجنب الجنوب فإنه يشرق أو يغرب لكن من كان شرقا لا يشرق لا يصدق عليه هذا الحديث لأنه إذا شرق فإنه سيتجه جهة القبلة ويكون مستقبلا لها أو مستدبرا ولكن ينبغي أن يتجه شمالا او جنوبا حتى يشتنب الاتجاه الى القبلة او استدبارها في قضائي الحاجة طيب. طيب. طيب. طيب. طيب فاذا قاض حاجته استجمر بثلاثة احجاج ونحوها تنقيس ينتقل الان الى الاستجمار وما يتعلق به من احكام نترك هذا لدرسنا القادم نظرا لتاخرنا في الوقت نسأل الله عز وجل بقيت هناك أيضا مسائل تتعلق ببعض الاداب التي يتكروها لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وبعض الأحكام التي تذكرها بعض الفقهاء في اداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى نكملها في درسنا القادم بمنشئة الله وتوفيقه نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وإنفعنا, وإنفعنا بهذا القدر لا أستطيع أن أزيد نظرا لتأخر الوقت ونظرا لشيء من التعب فأعتذروا الاخوه عن درس سلام عليكم. أرجو المعذرة كأن الصوت مقطع طيب المهم دست انتهى إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز أن يجمعنا وإياكم في مرضاته ويجعل اجتماعنا هذا اجتماع مبارك ومرحوم وتفرقنا منه, منه تفرق السلام من الشري معصومة وصلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وآله الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله أخير السلام عليكم وحمد الله وبركاته